وهذا سؤال يقول فيه صاحبه توضأت وبعد وضوء انتصب الذكر فهل هذا يفسد الوضوء؟ لا يفسد الوضوء ولا الغسل بانتصاب الذكر إلا إذا نزل منه شيء فإن كان بشهوة وجب الغسل وإلا فهو مذي لا يوجب الغسل بل ينقض الوضوء ويغسل موضعه والله أعلم